بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمقرارات معهد الحرم المكي الشريف نقدم لكم مقرر مادة الحساب للصف الثالث المتوسط من كتاب المياه العذاب في علم الحساب جمع ترتيب أبي محمد شعيل معوض اللحياني الهذلي الباب الأول الموازنة بين الكسور الاتيادية تعريفها معرفة الكسر الأكبر من الكسر الأصغر من المساوي باستخدام أحد المصطلحات الآتية بين قوسين فتحة تجاه يمينك وتعلي أكبر أو فتحة تجاه يسارك ويعني أصغر أو يساوي وتعلي يساوي بين الكسور وطرق الموازنة ألف توحيد المقامات مثل 3 على 4 و 2 على 8 يساوي 6 على 8 و 2 على 8 القاعدة مع توحيد المقامات صاحب البسط الأكبر هو الأكبر قيمة إذن 6 على 8 أكبر من 2 على 8 باء توحيد البسط مثل خمسة على ثمانية وأربع على ستة يساوي عشرين على اثنين وثلاثين وعشرين على ثلاثين القاعدة بعد توهيد البسوط صاحب المقام الأصغر هو الأكبر إذن عشرين على اثنين وثلاثين أصغر من عشرين على ثلاثين جيم أن يكون أحد الكسرين غير حقيقي والآخر حقيقي مثل خمسة على أربعة واثنين على ثلاثة القاعدة ما دام أن أحد الكسرين غير حقيقي والآخر حقيقي فإن الأكبر هو غير الحقيقي إذن خمسة على أربعة أكبر من اثنين على ثلاثة دال أن يجتمع عدد كسري وكسر حقيقي فإن الأكبر هو العدد الكسري مثل 3 و على 5 و على 8 ها أن يجتمع عددان كسريا فإن الأكبر هو صاحب العدد الصحيح الأكبر مثل 4 و2 على 6 و5 و3 على 7 فيكون 4 و2 على 6 أصغر من خمسة وثلاثة على سبعة لأن الأربعة أصغر من الخمسة تمارين وازن ما يلي ألف اثنين على ثلاثة وسبعة على ثمانية يساوي باء خمسة على تسعة وستة على عشرة يساوي جيم سبعة على ستة واثنين على أربعة يساوي دال خمسة وثلاثة على أربعة وستة على ثمانية يساوي سبعة وسبعة على تسعة وعشرة واثنين على ثمانية يساوي وثمانية على خمسة وثلاثة على خمسة أيهما أكبر ولماذا ز اثنان وعشرون على عشرة واحد عشر على خمسة هل يفيد الاختصار في الكشف عن تساويهما واحد 21 على 15 وأربع على 5 هل يفيد الاختصار في مقارنتهما ط 3 على 8 وأحد عشر على 27 يمكن أن نوازن بينهما بعد توحيد مقاميهما ليصبحا 3 على 8 وأحد عشر على 27 يساوي 81 على 216 و88 على 216 فالكسر الثاني أكبر من الأول أي إذن 88 على 216 أكبر من 81 على 216 عند تساوي المقامات الأكبر بسطعة إذن أحد عشر على 27 أكبر من 3 على 8 هو الأكبر قيمه نتيجة واحد نرى مما سبق أنه واحد إذا تساوى مقاما كسرين فإن الكسر ذا البسط الأكبر هو الأكبر اثنان لمقارنة كسرين اعتياديين يمكن توحيد مقاميهما ثم الموازنة بين بسطي الكسرين الناتجين مثلا للموازنة بين الكسور ثلاثه على احد عشر على 88 وثمانين وعشر على 33 وثلاثين نوحد مقاماتها فتصبح اثنان وسبعون على مئتين 81 على مئتين 80 وستين على مئتين وبالموازنة بين البسوط نجد أن الأوسط هو الأكبر وأن الأول هو الأصغر إذا ثلاثة على أحد عشر أصغر من عشرة على ثلاثة وثلاثين أصغر من سبعة وعشرين على ثمانية وثمانين لاحظ أن البسطين متساويا وزن بين الكسرين واحد على اثنين وواحد على خمسة وأن واحد على اثنين أكبر من واحد على خمسة أي المقامين أكبر؟ وازن بين الكسرين ثلاثة على خمسة وثلاثة على ثنين وازن بين الكسرين اثنان على مية واثنان على خمسة وسبعين نتيجة اثنان نلاحظ أنه إذا تساوى بسطى كسرين فالكسر ذو المقام الأصغار هو الأكبر للموازنة بين الكسرين ثلاثة على سبعة وستة على تسعة يمكن جعل بسطيهما متساويين وذلك بضرب كل من حدي أولهما بالعلى الاثنين فيصبحان ستة على أربع عشرة وستة على تسعة وعندئذ يكون الكسر ذو المقام الأصغر هو الأكبر أي أن ستة على تسعة أكبر من ستة على أربع عشرة إذن ستة على تسعة أكبر من ثلاثة على سبعة نتيجة ثلاثة أربعة نرى أن هناك طريقة ثانية للموازنة بين الكسور الاعتيادية وهي للموازنة بين كسرين اعتياديين نوحد بسطيهما وبعدئذ يكون الكسر ذو المقام الاصغر هو الاكبر مثال وازن بين الكسور الآتية بتوحيد بسوطها 30 على 17 و 42 على 25 و 35 على 22 الحل لتوحيد البسوط نحسب ميم ميم ألف لها وهو ميم ميم ألف يساوي اثنان في ثلاثة في خمسة في سبعة يساوي مئتين وعشرة وهو البسط المشترك وبقسمة مئتين وعشرة على كل من هذه البسوط على الترتيب ينتج سبعة وخمسة وستة فإذا ضربنا حدي كل كسر بالعدد الموافق له تصبح الكسور 30 على 17 و42 على 25 و35 على 22 انظر الأشكال وهذه المسائل في الصفحة 223 من الكتاب على صورة 210 على عشرة. 210 على 125 210 على 132 وبعد توحيد بسوط الكسور يكون الأصغر مقاما هو الأكبر إذن الأول أكبر من الثاني أكبر من الثالث أي أن 30 على 17 أكبر من 42 على 25 أكبر من 35 على 22 ملاحظة واحد كثيرا ما نستطيع موازنة بين المقادير بتقدير قيمتها ذهنيا مثلا يمكنك الموازنة بين العددين عشرة وواحد على ثلاثة وستة وتسعة على أحد عشر دون إجراء عملية وكذلك اثنان على ثلاثة وعشرة على تسعة الأول كسر حقيقي والآخر كسر غير حقيقي وكذلك واحد على خمسة وثماني على تسعة الأول أقل من نصف وثاني أكبر من نصف اثنان عند الموازنة بين عددين كثريين مختلفين في عددهم الصحيحين مثل اثنان وثلاثة على سبعة وستة وثمانية على سبعة عشر فإن هذين العددين الصحيحين كافيان للمقارنة أما العددان الكثريين الذين يتساوى عددهما الصحيحان مثل تسعة وثلاثة على خمسة وتسعة وسبعة على عشرة فيوازنوا بينهما بالموازنة بين كسريهما تمالين واحد واحد بين كسور كل من المجموعات الآتية بين قوسين ثلاثة على خمسة وعشرين وسبعة على خمسة وعشرين وأربعة على خمسة وعشرين بين قوسين اثنان على خمسة عشرة اثنان على مئة وخمسة واحد على تسعة وأربعين بين قوسين ثلاثة وتسعة على سبعين وثلاثة وتسعة على سبع عشرة وثلاثة وواحد على أربعة اثنان إذا أردت الموازنة بين كسور كل من المجموعات الآتية فهل تفضل توحيد مقاماتها أم توحيد بسوطها؟ ولماذا؟ ثم وازن بينها بالطريقة المفضلة بين قوسين 2 على 15 و2 على 17 و1 على 9 بين قوسين 6 على 35 و3 على 20 و2 على 15 بين قوسين سبعة على عشر أحد عشر على ثمان عشر عشر على ستة وثلاثين ثلاثة إذا علمت أن ثروة عبد الرحمن سبعة على ثمان عشر ثروة سليم وأن ثروة فهد تعادل سبع عشر على اثنين وأربعين ثروة سليم فأيهما اوفر مالا عبد الرحمن أم فهد أربعة وازن بين الأعداد الكسرية 2 و على 75 و 2 و على 45 و 2 و 1 على 15 و 3 و 1 على 807 بطريقتين 5 مع فردوس مبلغ من المال وقد انفق 6 على 25 من ذلك المبلغ في يوم السبت وتسع على خمس عسرة من الباقي في يوم الأحد ففي أي اليومين كان مصروفها أكثر ستة وزن بين كسور كل من المجموعتين الآتيتين على حده بين قوسين أربع على باء وخمسة وثلاثين على باء وثمان عشرة على باء بين قوسين باء على ثلاث وخمسين وباء على تس عشر وباء على سبع وعشرين و باء على ثمانية حيث باء عدد حسابي. الباب الثاني تحويل الكسر العشري إلى اعتيادي وبالعكس. الأمثلة ألف اثنان على عشرة يساوي اثنين من عشرة. باء خمسة وعشرين على مئة يساوي خمسة وعشرين من مئة. عشرين ثمانمائة على ألف يساوي ثمانمائة من الألف. دال خمسة وثلاثين على ألف يساوي 35 من الألف. هاء خمسة وأربعين من عشرة آلاف يساوي 45 على عشرة آلاف. واو وسبعة من عشرة آلاف يساوي عشرين وسبعة على عشرة آلاف. مئتي ألف وسبعة وتسعين من عشرين ألف يساوي مئتي ألف وسبعة وتسعين على مئة ألف تمارين حول ما يلي ألف خمسة وثلاثين على مئة يساوي باء مئة وسبعة وأربعين على ألف يساوي جيم ثمانية على مئة يساوي دال دال ثمان على عشرة آلاف يساوي هاء 842 من الألف يساوي و خمسة من الألف يساوي ذاي خمسة وعشرين من الألف يساوي حاء عشرون و وخمسة وستين من الألف يساوي الدرس الأول تحويل الكسر العشري إلى اعتيادي اكتب الكسر العسري خمس عشر من المئة وحاول أن تقرأه لاحظ أنه يمكنك كتابته خمس عشر على مئة حسبما لفظت حين قراءته أي أنك حولته إلى كسر اعتيادي وهو يصبح بعد الاختصار ثلاثة على عشرين إذن خمس عشر من المئة يساوي خمس عشر على مئة يساوي ثلاثة على عشرين تمرين املأ الفراغ فيما يأتي محولا الكسر العشرية الى اعتيادي مع الاختصار 27% يساوي 27 على مئة 35% يساوي 35 على مئة يساوي 1 و نقاط على نقاط 9 من العصر يساوي نقاط على عصر يساوي 90 على نقاط 105 من الألف يساوي نقاط على ألف. 16 واربعة من المئة يساوي نقاط على نقاط. يساوي نقاط ونقاط على نقاط. تسعة وثمانية من الألف يساوي نقاط على نقاط. يساوي نقاط ونقاط على نقاط. واحد وثمانمائة وست من الألف يساوي نقاط على نقاط يساوي نقاط ونقاط على نقاط يلاحظ في كل ما سبق أنه لتحويل كسر عشري أو عدد عشري إلى كسر اعتيادي أو عدد كسري نعتمد على اللفظ الذي نقرأ به الكسر العشري. فإذا كان مؤلفا من أعشار فقط جعلناها بسطا لكسر مقامه عشرة وإذا كان مؤلفا من عدة أجزاء من مئة سجلناها بسطا لكسر مقامه مئة وهكذا الدرس الثاني تحويل العدد العسري إلى كسر غير حقيقي إن واحد وثلاثة من عصرة يساوي ثلاثة عصرة على عصرة اثنان وثلاثة وخمسين من المئة يساوي مئتان وثلاثة وخمسين على مئة وهكذا لتحويل العدد العشري إلى كسر غير حقيقي نسجل ذلك العدد بعد حذف فاصلته العشريّة بسطا لكسر مقامه أرقّ واحد وعن يمينه عدد من الأصفار يساوي عدد المنازل العشريّة للعدد العشريّ. فمثلا ثلاثة وخمسة وعشرين من المئة يساوي ثلاث وخمسة وعشرين على مئة المقام واحد وعن يمينه صفران. ويمكن تطبيق هذه القاعدة لتحويل الكسر العشري إلى كسر ناتي أديه مثلاً 0.27% يساوي 27 على 100 ولتحويل العدد العشري إلى عدد كسري مثلاً 6.324 من الألف يساوي 6 على ألف يساوي 6 على 125 تمرين إملأ الفراغ فيما يلي محول الاعداد العسية الآتية إلى كزور غير حقيقية 4 وثمانية من 10 يساوي 48 على عصر يساوي نقاط على 5 اثنان وثلاثون من عصر يساوي نقاط على نقاط يساوي نقاط على نقاط 76 وسبعين من المئة يساوي نقاط على مئة يساوي و 5 عشر على نقاط واحد و 648 من الألف يساوي نقاط 5 و 408 من الألف يساوي نقاط على ألف يساوي نقاط و 61 على نقاط اثنان و 40 من المئة يساوي نقاط الدرس الثالث تحويل الكسر الاعتيادي إلى عشري. إن 7 على عشرة يساوي سبعة من عشرة. تسعة وثلاثين على 100 يساوي تسعة من المئة. ولتحويل الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري نحاول جعل المقام عشرة أو مئة أو ألف وهكذا. وذلك بضرب مقابه وبسطه في العدد المناسب. مثلاً. لتحويل الكسر 3 على 4 إلى كسر عشرين نضرب بسطه ومقامه في 25 وهو العدد الذي يجعل مقامه 100 إذن 3 على 4 يساوي 3 في 25 على 4 في 25 يساوي 75 على 100 يساوي 75 من 100 ولتحويل 201 على 125 إلى كسر عشري. نلاحظ أن مقامه يصبح 1000 إذا ضرب في 8 إذن مئتان واحد على 125 وعشرين يساوي مئتان في 8 على 125 في 8 يساوي 1608 على 1000 يساوي واحد من الألف. إذن قيمة الكسر 3 أربع تساوي خارج قسمة 3 على أربع أي 75 من المئة فلتحويل الكسر الاعتيادي إلى عسين يمكن تقسيم البسط على المقام مثلا 19 على 5 يساوي 19 على 5 يساوي ثلاثة وثمانية من عشرة 17 على 3 يساوي 17 على 3 يساوي 5 وستمائة ألف وستة آلاف وستة وستين وهي قسمة غير منتهية ينتج من ذلك أنه لتحويل الكسر الاعتيادي إلى عشري نقسم البسط على المقام ملاحظة في الحالات الخاصة عندما يكون المقام عاملا لأحد الأعداد عسرة أو مئة أو ألف إلى آخره فعنده يمكن تحويل الكسر الاعتيادي إلى عشري بضرب كل من حدي الكسر الاعتيادي بالعدد الذي يجعل المقام أحد الأعداد عشرة مئة ألف إلى آخره مثال واحد حول الكسر ثلاثة عشر على عشرين إلى كسر عشري الحل بالطريقة الأولى ثلاثة عشر على عشرين يساوي ثلاثة عصرة على عشرين يساوي خمسة وستين من بالطريقة الثانية نلاحظ أن المقام عشرين هو أحد عوامل المئة وأنه يصبح مئة إذا ضربنا كل من حدي الكسر بالعدد خمسة أي أن ثلاث عشر على عشرين يساوي ثلاث عشر في خمسة على عشرين في خمسة يساوي خمسة وستين على مئة يساوي خمسة وستين من مئة مثال اثنان حول الكسر 4 على ثلاثة وثلاثين إلى كسر عشري. الحل: 4 على ثلاثة وثلاثين يساوي 4 على ثلاثة وثلاثين يساوي صفر واثني عشر مليوناً غير منتهية. إذن 4 على ثلاثة وثلاثين تساوي 12 من المئة. ملاحظة. إذا كانت قسمة البسط على المقام غير منتهية فليس للكسر الاعتيادي كسر عشري يساويه تماما لكن يمكن إيجاد كسر عشري يساويه تقريبا وهذا يدلنا على أهمية موضوع التقريب الذي سندرسه في الباب الثالث من هذا الكتاب الدرس الرابع الكسر العشري الدوري إذا حولت الكسر ثلاث عصر على ثلاثة إلى عدد عشري يصبح أربعة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين من عشرة آلاف وتلاحظ أن القسمة غير منتهية وأن الرقم ثلاثة يتكرر ظهوره باستمرار وإذا قسمت اثنان على أحد عشر ينتج صفر ومائة واحد وثمانين عشرة وتلاحظ أن القسمة غير منتهية والرقمين واحد وثمانية يتكرر ظهورهما بصورة دولية إذا قسمت خمسة و وثلاثة وعشرين من الألف عاما عشر تجد اثنان وخمسة وثلاثين مليونا وخمسة وثلاثين ألفا وخمسة وثلاثين من المليار وتلاحظ أن القسمة غير منتهية والأرقام واحد وثلاثة وخمسة تظهر بصورة دورية يسمى كل من هذه الكسور كسرا عسيا دوريا واختصارا لكتابة الأرقام الدورية فقد اصطلح على تسجيلها برة واحدة مع وضع نقطة فوق كل منها او وضع خط فوقها جميعا وهناك اصطلاحات أخرى مشابهة فالكسر الدوري أربعة و ثلاثة 33 يكتب 4.3 من عشرة والكسر الدوري صفر وثمان مليون ومائة واحد و ألفا يكتب ثمان وفوقها نقطتين أو ثمان .10 من مئة وفوقها خط والكسر الدوري اثنان و135 مليون و135 ألف و135 من المليار يكتب 2 و135 من عشر ألاف وفوقها ثلاث نقاط أو 2 و135 من عشر ألاف وفوقها خط وسنتبع في الكتاب طريقة وضع النقطة في حالة وجود رقم دوري واحد وطريقة وضع الخط في حالة وجود أكثر من رقم دوري فنكتب مثلا أربعة وثلاثة من عسرة وفوق الثلاثة نقطة ثمان من المئة وفوقها سطر اثناث وثلاثين من العشر آلاف وفوقها خط للدلاثة على الكسور الدورية السابقة وهكذا فإن ثمان عشر و من الألف يرمز للعدد ثمان و مليون و و كما أن اثنين و واحد من العصوت أعلى فوقها ثلاثة يرمز للعدد اثنين و و و من المليار وكذلك .52 من المئة و فوقها نقطة يرمز للعدد و من المليون تمارين انسخ الجدول الآتي في كراستك ثم أملأ العمودين الفارغين فيه انظر الجدول في صفحة 235 من الكتاب اثنان حول كل مما يلي إلى كسر أو عدد عشري 9 على 2 و 1 و على 4 و على 8 و 21 على 8 و 9 على 20 و 4 و 7 على 25 16 و 51 على 125 3 حول كل مما يأتي إلى كسر عشري واحفظ النتائج 1 على 4 1 على 3 3 على 4 1 على 8 3 على 8 5 على 8 7 على 8 1 على 5 2 على 5 3 على 5 4 على 5 1 على 25 1 على 50 4 حول كل مما يأتي إلى كسر اعتيادي يكتفي بثلاثة ارقام عشرية 1 على 3 2 على 3 واحد على ستة، خمسة على ستة، واحد على سبعة، مئة على ثلاثة، خمسة وثلاثين على أحد عشر، خمسة. أوجد ناتج مايلي بالتحويل إلى الكسور العشبية. ثلاثة على ثمانية زائد أربعمائة وسبعة من الألف يساوي. 9 عشرة على 125 وعشرين زائد اثنان على خمسة زائد اثنان واحد وثمانين من 100 يساوي خمسة 7 على عشرين ناقص اثنان وثلاثين من 100 يساوي 4 و وواحد على ست عشرة ناقص من عصر آلاف يساوي اثنا عشر وستة على أربعين ناقص سبعة وتسعة من المئة يساوي خمسة وثلاثمائة وستة وثمانين من الألف ناقص واحد وأربعين على عشرين يساوي ستة حول كل كسر اعتيادي فيما يلي إلى كسر عشري واكتب الكسر العشرية الدورية إن ولد بطريقة رمزية سبعة على ثني عشر مائة عشر على خمسة وثلاثين تسعة على أحد عشر أربعة وسبعة على تسعة وتسعين عشرة على ثلاثة وثلاثين الباب الثالث التقريب وتطبيقاته في الكسور تعريفه الوصول بالكسري إلى أقرب منزله عشريه ممكنة الأمثلة ألف خمسة سالت من عشرة يساوي خمسة من عشرة. باء من العشرة يساوي سبعة من عشرة. جيم وستين من الألف يساوي ثمانية من عشرة. وثمانين من الألف يساوي تسعة من عشرة. ه 976 وستة وسبعين من الألف يساوي واحد، وعشرين وثمانية وتسعين من المئة يساوي واحد وعشرين، زي ثلاثة من عصوت ألف يساوي ثلاثة وعشرين من عصوت أهلث، ها ثمانية من الألف يساوي واحد. من 100 طاء 432 من 1000 يساوي 4 من عشرة القاعدة عند التقريب في الكسور العسية يجب مراعاة ما يلي: 1 العدد من 0 إلى 4 بعد الفاصلة لا يؤخذ منه شيء 2 العدد من 5 إلى 9 يؤخذ منه واحد ويضاف إلى العدد الذي يليه الجهة الفاصلة ثلاثة. إذا كان العدد الذي يجاور الفاصلة تسعة وأضيف إليه واحد يصبح عددا صحيحا أربعة إذا كان المجاور للفاصلة عدد من صفر إلى أربعة لا يهذف عند التقريب لأن حذفه يؤدي إلى إلغاء الكسر كما في الفقرة طاء وحاء وزائل تمارين. قرب ما يلي ألف 654 وخمسون من الألف يساوي باء 87 وثمانين من مئة جيم خمس وتسعة من الألف يساوي د 875 مائة وسبعين من الألف يساوي هاء ثلاثون من مئة يساوي الدرس الأول أهمية التقريب إذا سئلت كم عدد سكان المملكة العربية السعودية فإنك تجيب إنه 31 مليون نسمة وإذا سئلت كم عمرك فإنك تجيب 12 سنة مثلا وإذا سئلت كم طولك فإنك تجيب 160 سنتيمتر مثلا لكن هذه الأجوبة ليست صحيحة ودقيقة تماما هل عدد سكان المملكة 31 مليون نسمة تماما لا يزيد شخصا ولا ينقص شخصا؟ وهل عمرك 12 سنة لا تزيد ولا تنقص شهرا أو يوما؟ وهل طورك 160 سنتيمترا بالضبط دون زياده أو نقص ملي واحد؟ كلا إنها قيم تقريبية هل يهم الناس ما إذا كان عمرك اثنى عشر سنة واسبوعا ويومين أم يكفيهم أن عمرك اثنى عشر سنة؟ كلا فكثير من الأمور في الحياة لا تتطلب الدقة الكاملة بل تكفي فيها قيم تقريبية فعندما يبيع الفاكهي كيلو غرام تفاح فإن وزن التفاح الذي يضعه في الكفة قد يبلغ ألفا وخمس عشر جراما لأنه لا يريد أن ينقص الميزان أو يقسم الفاحة. ولو أننا تبعنا القيم الدقيقة في أمورنا لوجدنا صعوبات جمة. فقيمة النسبة التقريبية ط تساوي ثلاثة وأربعة عشر من مئة ألف أكثر دقة من طاء تساوي ثلاثة. وأربع عشر من المئة ولكن الثانية أيضا استعمالا وتعطي نتائج لا بأس بها ولو أردنا قسمة مئة ريال بين ثلاثة أشخاص بالتثاوي فسنجد أن نصيب كل منهم ثلاثة وثلاثين وثلث أي ثلاثة وثلاثين ريالا وستة قروش واثنين على ثلاثة لكن عدم وجود قطع نقود اثنين على ثلاثة قرشا سيلطرون إلى التقريب بالزيارة أو النوصان فنعتبر 33 وثلثا ريال يساوي 33 ريالا وسبعة قروش أو 33 ريالا وستة قروش ملاحظة يلاحظ أن التقريب إما أن يكون اجباريا وذلك عند تعذر الحصول على القيمة الحقيقية كعدد سكان البلاد مثلا وإما أن يكون اختياريا كأن يقول مدير المدرسة إن عدد طلاب مدرسة أربعمائة طالب وهو يعلم أن عددهم الحقيقية ثلاثمائة وثمانية ونسعين طالبا لمعرفته بعدم أهمية الدقة في إجابة عن ذلك السؤال الدرس الثاني عملية التقريب يعتبر بائع البنزين أن الجالون يعادل أربعة ونصف لتر لكن المقدار أربعة وأربعة وخمسين ألفا وخمسمائة من مئة لتر أقرب إلى الغالون من القيمة السامقة لذلك ففي المختبرات والصيدليات يمكن اعتبار الغالون أربعة وستة واربعين من ألف بإهمال فرق أربعة من مئة ألف من اللتر التي تساوي أربعة من مئة سنتيمتر مكعب ونقول إن أربعة ونصف لتر قيمة تقريبية للجالون مقربة إلى رقم عشري واحد والقيمة أربعة وخمسمائة وستة وأربعين من الألف لتر مقربة إلى ثلاثة أرقام عسرية أو منازل عسرية وهذا التقريب اختياري طبعا مثال واحد اقسم سبعة وثلاثين ريالا بين أربعة أولاد على أن يكون الجواب مقربا لأقراب ريال أي لأقرب واحد صحيح الحل أربعة على سبعة وثلاثين تساوي تسعة وخمسة وعشرين من مئة ريالا وإذا شئنا أن نجعل الجواب بلا كسول أي مقاطبا لأقرب ريال أي لأقرب واحد صحيح نراهب أن تسعة وربع أقرب إلى تسعة منه إلى عشرة لأن الفرق بينه وبين تسعة هو خمسة وعشرين والفرق بينه وبين عشرة هو خمسة وسبعين من المائة. لذلك نقول إن تسعة وخمسة وعشرين تساوي تقريبا 9 ريالات مثال اثنين اقسم 22.841 من الألف على خمسة مقارب الجواب إلى رقمين عشريةين الحل اثنان و واحد 841 من الألف على خمسة يساوي 4 وخمسة ألاف وثمانون من عصرة ألف الحصول على الجواب رقمين عصريين فقط نلاحظ أن 4 وخمسة ألاف وستمائة من عصرة ألف بين 4 وزد وخمسين من مئة و4 وخمسين من مئة. وأنه أقرب إلى 4.75% منه إلى 4.56% من إذ أن الفرق الأول هو أربعة وخمسة من العشرة آلاف ناقص وخمسة آلاف من عشرة آلاف يساوي عشرة من عشرة آلاف، والفرق الثاني هو 45682 من عشرة آلاف ناقص أربعة من عشرة آلاف يساوي 82 من العشرة آلاف. إذن أربعة وخمسة من عشرة آلاف يساوي تقريبا أربعة وخمسين من المئة. ويرمز لذلك كما يلي 45682 من العشرة آلاف تساوي أربعة وخمسة وسبعين من المئة مقربا إلى رقمين عشريين أي لأقرب جزء من مئة مثال ثلاثة حول الكثرة خمسة وخمسين على أربعة إلى عدد عشري مقربا الجواب إلى أقرب جزء من عشرة أي إلى رقم عشري واحد الحل 55 على 4 يساوي 55 على 4 يساوي 13 و 75 من 100 فإذا أردنا الحصول على الجواب برقم عسي واحد فقط نلاحظ أن 13 و 75 من 100 معصول بين 13 و 70 من 100 و 13 و 80 من 100 وأنه يبعد عنهما بعدين متساويين فالفرق بين 13.7% من عشرة و13.75% وخمسة وسبعين من المئة هو خمسة من المئة والفرق بين 13.75% وخمسة من عشرة من هو 5% من المئة, من المئة, من المئة لذلك يمكن أن نقول ان الجواب التقريبي هو 13.7% عشر وسبعة من عشرة أو ثلاثة وثمانية من عشرة. وقد اتفق في مثل هذه الحالة التي يتساوى فيها الفرقاني أن نأخذ القيمة التقريبيه بالزيادة فنقول 55 على 4 تساوي 13 من المئة تساوي 13 من مقربا لرقم واحد نتيجة من الأمثلات الثلاثة السابقة نستنتج القاعدة التالية لتقريب عدد لمنزلة عسية معينة ننظر إلى الرقم الذين لتلك المنزلة مباشرة نحو اليمين فإذا كان هذا الرقم أقل من خمسة نحذفه مع جميع الأرقام الواقعة عن يمينه ونضع في أماكنها أصفارا وإذا كان ذلك الرقم خمسة أو أكثر نضيف إلى رقم المنزلة العسية المعينة واحد ونحذف جميع الأرقام الواقعة عن يمينه ونضع مكانها أصفارا مثال 4 قرب الطول 8.6723 من عشرة آلاف لأقرب سنتيمتر. الحل: السنتيمتر يساوي واحد من من المتر. إذن فالمطلوب تقريب العدد ثمانية وستة ألف من عشرة آلاف لأقرب جزء من 100 أي للرقم العشري الثاني أو الرقمين العشريين. إذن أول رقم عن يمين المنزلة التي طلب التقريب إليها هو اثنان أصغر من خمسة فنحذف الرقم إثنين مع كل رقم يقع عن يمينه ويكون ثمانية أمتار وست ألاف وسبعمائة وثلاثة وعشرين من عصر ألاف تساوي ثمانية وسبع وستين من مئة متر تقريبا لأقرب سنتيمتر مثال خمسة أعط قيمة المسافة ٨٣٩٤١ من الألف كيلومتر لأقرب كيلومتر. الحل: المقصود بأقرب كيلومتر أقرب واحد صحيح من هذا المقدار. إذن فالمطلوب هو الاحتفاظ برقم الأحد وما فوق وحذف ما عن يمينه مع التقريب. ولما كان أول رقم عن يمينه هو تسعة أكبر من 5 فينبغي إضافة واحد إلى رقم الأحد. إذن 38 و من الألف كيلو مترا يساوي 39 كيلو مترا مقربا لأقرب كيلو متر. مثال 6 قرر بطول 237 و625 من الألف سنتيمتر لأقرب ديثيمتر الحل إذن الديثيمتر يساوي 10 سنتيمتر فالمقصود تقريب العدد 237 سنتيمتر و 625 من الألف لأقرب عشرات صحيحة وهذا يتطلب حدث ما عين من رقم العشرات وهو ثلاثة من أرقام والتعويض عنها بأصفار ولما كان أول هذه الأرقام هو سبعة أكبر من خمسة فإننا نضيف واحد إلى رقم العشرات فيصبح أربعة إذن مئتان وسبعة وثلاثون و 625 من ألف سنتيمتر يساوي مئتان سنتيمترا أي أربعة وعشرين ديسيمتر مقربا لأقرب ديسيمتر. في الواقع إن مئتان وسبعة وثلاثون وعشرين يساوي ثلاثة وعشرين وسبعة وعشرين من 10.000 ديسيمتر وهو أقرب إلى 24 وعشرين ديسيمتر. مثال 7 اشترى تاجر سبعة وثلاثين مكنسة كهربائية بمبلغ مبلغ ثمانية آلاف ريال احسب ثمن شضاء الواحدة مقدبا الجواب لأقرب عشر ريالات الحل ثمن المكنسة الكهربائية يساوي ثمانية آلاف على سبعة وثلاثين على الجواب لأقرب عشر ريالات نحتاج لرقم العشرات وإلى رقم الأحاد الذي هو أول رقم سيحدث ولا حرة لمتابعة عملية القسمة إلى أبعد من ذلك فثمن المكناس يساوي مائتان وست عشر ريالا إذن مائتان وعشرين ريالا لأقرب عشريات. انظر القسمة المطولة في صفحة مائتان وخمسة الكتاب تدريب واحد اكتب الأعداد الأذية مقربة إلى الرقم العشري الثانية ثمانية وسبعمائة من ألف 894 وتسعين من الألف، 596 وتسعين من الألف، اثنان وتسع من عشط آلاف، واحد وخمسين من عشط آلاف، واحد وستين من عشط آلاف، 4 و ومائة من الألف واحد من الألف خمسة وخمسين من الألف اثنان املأ الفراغ فيما يلي ثمان عصرة وست عصرة من المئة مقربا لرقم عسي واحد يساوي وتسعين من مئه ريالا مقربا لأقرب ريال يساوي نقاط ريالا 5.872 من الألف متر لأقرب سنتيمتر يساوي نقاط متر 6.5.975 من عصرة آلاف متر مكعب لأقرب لتر يساوي نقاط دونم أربعة وثمانية آلاف ومائتان وأربعة وسبعون من عصرة آلاف دونم لأقرب متر مكعب يساوي نقاط متر مكعب خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين من عصرة آلاف كيلو جرام لأقرب متر يساوي نقاط متر 1465 وأربعمائة وخمسة لأقرب ريال يساوي نقاط هللا ثمانمائة وخمسة ديسيمتر لأقرب متر يساوي نقاط ديسيمتر 4007 آلاف سنتيمترات لأقرب ديسيمتر يساوي نقاط سنتيمتر ألف وتسعمائة وثمانية كيلوغرام لأقرب طن يساوي نقاط كيلوغرام. أوجد الناتج فيما يلي مع تقريب الجواب 37 على 11 يساوي بين قوسين لرقم عشرين واحد. من عصر واحد 81 من على سبعة من يساوي بين قوسين لرقمين عشريين. 3 وثمانية من المئة على 5 من عصر يساوي بين قوسين لأقرب واحد صحيح أربعة حول الكسور الآتية إلى كسور او أعداد عشرية مقاربا الجواب إلى أقرب جزء من عشرة خمس عشرة على سبعة اثنان على ثلاثة سبع على اثنين وثلاثين خمس على سبعة ثلاثة وخمس عشرة على سبعة سلتة آلاف وسبعمائة وتسعة ودسع على مئة وسبعين مسائل عملية على الكسور والتقريب واحد استأجر عصام دكان بمبلغ خمسمائة ريال في الشهر وبعد ثمانية عصر يوما عدل عن ذلك واتفق مع صاحب الدكان على أن يدفع له أجرة تلك الأيام على أن يكون أجر كل يوم مقرما لأقرب ريال فكم يدفع عصام بين قوسين اعتبر الشهر ثلاثين يوما اثنان. صهر صائغ سلكا ذهبيا طوله ثمانية وثلاثين وخمسة وأربعين من مئة سنتيمتر، وثمان سنتيمتر منه خمسة وستة من عشره ريالات، مع صفيحة ذهبية مساحتها اثنى عشر سنتيمتر مربع، وثمان سنتيمتر مربع منها أربعة عشر واثنين من عشره ريالات. وصنع بالسبيكة النتيجة تسعة خواتم مماثلة احسب كنفة الخاتم مقاربة الجواب لأقراض جيال ثلاثة حفر بئر بحجم 22.5 من عشرة متر مكعب ونقلت تغرابه في سيارات تستوعب كل منها أربعة وخمسة من عشر مترا مكعبا فإذا علمت أن أجرة حفر المتر المكعب عشرة ريالات وأجرة السيارة الواحدة أربعة عشرة وخمسة من عشرة ريالا وأن حجم التراب عند حفره زاد بمقدار واحد على خمسة ما كان عليه فما كلفت البئر أربعة برميل سعته مئة وتسعين لترا مملوء حتى ثلثيه ذهانا أفرغ في علب ساعة الواحدة منها أحد عشر لترا فتم علبة يملأ وإذا بيعت هذه العلب من مبلغ ستمائة وخمسين ريالا ثم ثمن بيء العلبة مقرعبا لأقرب ريال خمسة مدرسة فيها ستمائة وخمسين طالبا ثلاثة على خمسة من الطلاب في المرحلة المتوسطة والباقي في المرحلة الثانوية وفي المدرسة 32 مدرسة وقد تبرع كل من طلاب المرحلة المتوسطة لأسر المجاهدين 75 من المئة ريالا وكل من طلاب المرحلة الثانوية في مبلغ 1 و من عصر ريالا وكل مدرس بمبلغ 5 ريالات فكم ريالا قدمت المدرسة لأعمال الفداء ستة استعمل في بناء جدار 750 لبنة أسمنت ثمن الواحدة 55 من مئة ريال وثمانية وثمانين كيس من الاسمنت ثمن الواحد منها سبعة وخمسة من مئة ريالا وقد اشتغل به ثلاثة عمال لمدة أربعة أيام فإذا كان الأثر اليومي للعامل اثنين وعشرين وخمسة من عشرة ريالا فما كلفت الجداره سبعة عمر مها يزيد عن عمر حفصة بمقدار عشرين سنه فما عمر كل منهما إذا علمت أن نصف عمر حفصة يساوي واحد على 12 من عمر مها؟ استنتج أولا أن عمر حفصة يساوي واحد على 6 من عمر مها وأكمل الحل. فما يزيد ارتفاع منارة عن ارتفاع إمارة بمقدار وثلاثين مترا فإذا علمت أن 3 على 4 من ارتفاع الإمارة يعادل 3 على 10 من ارتفاع المنارة فما ارتفاع كل منهما الحل لاحظ أن ربع ارتفاع الإمارة يعادل نقاط وأن ارتفاع الإمارة يعادل نقاط إلى آخر تسعة املأ الفراغ فيما يلي محولاً كل من الكسور الآتية إلى أعداد منتسبة من نوعها ومعتمداً على المعلومات المذكورة ومقريباً الجواب إلى رقم عسي واحد من الوحدة الصغرى ثلاثة أربعة اليارد يساوي نقاط قدم ونقاط بوصة اليارد يساوي أقدم والقدم يساوي 12 بوصة ستة وثلاثين من مئة جنيه استرليني يساوي نقاط شيلين ونقاط بنس. الجنيه يساوي عشرين الشيلين يساوي خمسة من المئة قدم يساوي نقاط بوصة ثلاثمائة وخمسة وسبعين من الألف ساعة يساوي نقاط دقيقة ونقاط ثانية بين قوسين واحد ساعة يساوي ستين دقيقة واحد دقيقة تساوي ستين ثانية 18 عشر من المئة ساعة نقاط دقيقة ونقاط ثانية ثلاثة على 7 قائمة تساوي نقاط درجة ونقاط دقيقة بين قوسين واحد قائمة تساوي تسعين درجة وواحد درجة تساوي ستين 10- املأ الفراغ في بايالي محولاً العدد المنتسب إلى كسر عصري أو عدد عصري من الوحدة المذكورة إلى جانبه ومقارباً الجواب إلى أقرب جزء من ألف منها إذا اقتضى الأمر 15 ثالية وأربعين دقيقة 4 ساعات سوي نقاط ساعة 3 بوصات واثنين قدماً و خمسة ياردات تساوي نقاط يارداً. ست ساعات خمسة أيام أسبوعان تساوي نقاط أسبوع. أربعة بنت اثنين شلن أربعين جنيها تساوي نقاط جنيه. أحد عشر ربح رجل تسعة على مئة من ثمن شرائي بضاعته ولو زاد ربحه اثنين وثلاثين ريالاً لأصبح هذا الربح سبعة على ستين من ثمن شرائها. فبكم اشتراء البضاعة وبكم باعها فعلا؟ اثنى عشر حديقة مستطيلة طولها ثلاثة بوصات واثنين قدما وثلاثة وثلاثين يردا وعرضها تساوي اثنين على ثلاثة من طولها وحيطت بسور كلفة اليرد من طوله ثبعة واثنين من عشر ريالات فما كلفة تسوير هذه الحديقة؟ الثالث عشر اشترى تاجر لفتا أنبوب من المطاط بين قوسين لي طوله خمسة وثلاثين مترا بمبلغ ثلاثة وثلاثين ريالا، وقد باع منها عشرة أمتار بسعر المتر واحد وخمسة وثلاثين من مئة ريال، وصنع عشرة مترا بسعر المتر واحد وخمسة من عشرة من المئة ريالا، وثلاثة أمتار بسعر المتر واحد وأربعين من مئة ريالا، ثم باع الباقي بسعر المتر. 95 ريال فكم ربح الرابع عشر قامت إحدى المتوسطات في الرياض برحلة إلى مكة المكرمة لأداء العمرات في نهاية شهر رمضان المبارك وقد اشترك فيها خمسة على سبعة من طلاب الصف الأول المتوسط فدفع كل منهم 37 ونصف ريال وكان مقدار ما دفعه 937 ونصف ريال والمطلوب 1 أساب عدد الطلاب المشتركين في الرحلة اثنان عدد تلاميذ السنة الأولى في هذه المدرسة خمس عشر بريمة برغي تتقدم ثمانية عشر ملي كلما دارت تسع دورات فكم دورة يلزمها لتقدم ثلاثة وستة من عشر سنتيمترا ست عشر اشترى بلال ثلاثة أربع طن من الزيت وملأ به عددا من القوارير الكبيرة تستوعب كل منها واحد وخمسة وعشرين من مئة كيلو جرام وقد باعها بسعر القارورة خمسة وخمسة من عشر ريالات بعد أن كسرت أربع قوارير منها فكم يقبض ثمنها السابع عشر املأ القائمة الفاتورة الآتية بسم الله الرحمن الرحيم بقالية النقاط شعارنا بيع كثيرا واربع قليلا وانظر هذه الفاتورة في واحد 251 من الكتاب الباب الرابع التناسب الدفع الأول مفهوم التناسب إذا وازلنا بين النسبتين 6 على 9 و 8 على 12 نجد بعد الاختصار أن كل منهما تساوي 2 على 3 فهو متساويتان. إذن 6 على 9 يساوي 8 على 12 أو 6 إلى 9 يساوي 8 إلى 12 إن هاتين النسبتين المتساويتين تشكلان تناسبا فالتناسب هو تساوي نسبتين في التناسب 30 إلى 20 يساوي 6 إلى 4 يسمى العددان 30 وأربعة طرفي التناسب والعددان عشرين وستة وسطي التناسب لاحظ الشكل المجاور انظروا صفحة مئتين واثنين وخمسين من الكتاب وتسمى الحدود الأربعة للنسبتين حدود التناسب وبصورة العامة إذا تساوت النسبتان باء على جيم ودال على قاف فإنهما تشكلان التناسب باء على جيم ودال على قاف وطرفا هذا التناسب باء وقاف أما وسطه فهما جيم ودال الدرس الثاني أهم خاصة للتناسب تأكد من صحة التناسب 8 إلى 5 يساوي 6 إلى 10 احسب حاصل ضرب الطرفين 8 في 10 احسب حاصل ضرب الوسطين 5 في 6 وازن بين الناتجين تلاحظ أن ثمانية في عسرة يساوي خمسة في ستة عسرة تأكد من صحة التناسبات الآتية ثلاثة على أربع يساوي تسعة على عشر خمسة على سبعة يساوي عشرين على ثمانية وعشرين واحد على اثنين يساوي ثلاثة على ستة احسب حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين لكل منهما ووازن بين الناتجين تستنتج أنه قاعدة التناسب في كل تناسب حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين أي أنه في التناسب باء على جيم يساوي دال على قاف يكون باء قاف يساوي جيم دال تطبيق واحد نسبة عمر سعيد إلى ابنه تساوي ثمانية عشرة على خمسة فإذا كان عمر الابن عشر سنوات فما عمر سعيد الحل إذا رمزنا لعمر سعيد بالحرب في سين فإن نسبة عمره إلى عمر ابنه هي سين على عشرة يساوي ثمانية عشرة على خمسة إذا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين خمسة س يساوي عشرة في ثمانية عشرة ومنه س يساوي عشرة في ثمانية عشرة على خمسة يساوي ستة وثلاثين. فعمر سعيد 36 وثلاثين سنة التحقيق عمر سعيد على عمر ابنه يساوي ستة وثلاثين على عشرة يساوي ثمانية على خمسة تطبيق اثنين إذا كان ثلاثة صاد على أربعة يساوي تسعة على اثنين، فما قيمة صاد؟ الحل حاصل ضرب الطرفين يساوي ضرب الوسطين. إذن ثلاثة صاد في اثنين يساوي أربعة في تسعة. أو ثلاثة في اثنين صاد يساوي أربعة في تسعة. إذن صاد تساوي أربعة في تسعة على ثلاثة في اثنين. أي أن صاد تساوي 6 ملاحظة نلاحظ في التطبيق السابق أنه إذا كان ثلاثة صاد على أربعة يساوي تسعة على اثنين فإن صاد تساوي أربعة في تسعة على ثلاثة في اثنين أي أننا نقلنا أحد عوامل مقدم النسبة اليمنى فأصبح مضروبا في تاري النسبة اليسرى ونقلنا تاليا نسبة اليمنى فأصبح مضروبا في مقدم النسبة اليسرى تطبيق ثلاثة إذا كان خمسة في أربع يساوي ثمانية على عين فأوجد قيمة عين الحل إذا اعتبرنا أن خمسة في أربع هو أربع في خمسة على واحد تحصل على التناسب عين أربع في خمسة على واحد يساوي ثمانية على عين أي أن عين تساوي 2 على 5 ملاحظة؟ نلاحظ أنه إذا كان 5 في 4 يساوي 8 على عين فإن عين تساوي 8 على 5 في 4 وأننا نقل عوامل مقدم النسبة الأولى إلى تالي النسبة الثانية وبالعكس نتيجة في التناسب يمكن نقل عوامل مقدم إحدى النسبتين إلى تالي الأخرى وبالعكس مثلا إذا كان 8 على 5 تساوي 4 على 3 سين فإن 8 سين على, على سين على 5 يساوي 4 على 3 سين على 5 يساوي 4 على 3 في 8 سين تساوي 4 في 5 على 3 في 8 ويمكن إجراء هذه الخطوات ذهنيا دفعة واحدة فنجد ثين تساوي خمسة على ستة تدريب واحد أكمل كل من التناسبات الآتية ذهنيا أربعة على سبعة تساوي نقاط على واحد وعشرين. نقاط على ثلاثة تساوي مئة وأربعين على ستين سبعة على خمسة وثلاثين تساوي اثنين على نقاط إلى نقاط تساوي 2 إلى 3 5 إلى 7 تساوي 35 نقاط نقاط إلى 3 تساوي 30 إلى 12 اثنان تحقق من صحة كل من التناسبات الآتية بالاختصار ثم أفضح أن حاصل الضرب الطرفين يساوي حاصل الضرب الوسطين 3 على 5 تساوي 12 على 20 9 على 12 تساوي 9 على 20 تساوي 36 على 4 في 35 1 على 5 عشر يساوي 2 على 6 في 5 أربعة واثنين من عشرة على عشرة تساوي اثنين وواحد من عشرة على خمسة. ثلاثة. احسب قيمة الحرف في كل مما يلي. باء على ثمانية تساوي ثلاثة على اثنين. سبعة على ثلاثة تساوي سين على اثنى عشر تساوي خمسة صاد على سبعة في اثنين. تساوي ثلاثين على واحد وعشرين ساوي ثلاثة على خمسة تساوي اثنى عشر على صاد أربعة أوجد قيمة ثين بدلالة باء فيما يلي ثلاثة ثين على أربعة عشر تساوي خمسة باء على أربعة اثنان باء على ثين تساوي خمسة عشر على ثمانية الباب الخامس التناسب الطردي والتناسب العكسي الدرس الأول التناسب الطردي تعرفه زيادة شيء في مقابلة زيادة شيء آخر إذا كان ثمن المتر من شريط حراري 2 ريال فإن ثمن 10 أمتار منه هو 20 ريالا وثمن 8 أمتار منه هو 16 ريالا ونرى أنه كلما زاد طول الشريط زاد ثمنه وكلما نقص طوله نقص ثمنه وأنه كلما تضعف طول الشريط عدد من المرات تضعف ثمنه نفس العدد من المرات فنقول أن هناك تناسبا ترضية بين طول الشريط وثمنه ونلاحظ أن النسبة بين الطولين عشرة أمتار على ستة أمتار تساوي النسبة بين ثمنيهما عشرين ريالا على اثني عشر ريالا إذ إن كلا منهما تصبح بالاختصار خمسة على ثلاثة فتشكل التناسب عصرة أمتار على ستة أمتار تساوي عشرين ريالا على اثنى عشر ريالا فإذا وجد في التناسب حد مجهور أمكن حسابه بمعرفة الحدود الثلاثة الأخرى مثال واحد إذا كان وزن أربعين كيلسا من الفول ألفين وأربعين فما وزن سبعة أكياس الحل إن وزن الأكياس متناسب طرديا مع عددها لأنه إذا تضاعف عدد الأكياس عددا من المرات تضاعف ثمنها نفس العدد من المرات فإذا كان عدد الأكياس السبعة سين فإن أربعين على سبعة تساوي ألفين وأربعين على سين سين تساوي 2400 في 7 على 40 أي أن سين تساوي 420 وعشرين كيلوغرام. ويمكن كتابة الحل مختصرا كما يلي انظر الشكل في صفحة 258 من الكتاب وتسمى هذه الطريقة القاعدة الثلاثية الطرديه ويلاحظ أننا وضعنا سهما بين المقدارين المجاورين للكمية المجهولة والحصول على المجهول ضربنا العددين الواقعين على طرفي السهم وقسمنا الناتج على العدد الثالث. ملاحظة: يمكن حل المثال السابق بطريقة الإرجاع إلى الوحدة كما يلي. عض الأكياس أربعين، وزنها بالكيلوغرامات ألفين وأربعمئة واحد إلى ألفين على أربعين. سبعة 2400 على 40 في سبعة يساوي 420 كيلو ثم. مثال اثنين ينقل عامل أحجارا بمعدل 108 أحجار في أربع ساعات فكم حجرا ينقل في عشر ساعات الحل عدد الأحجار المنقولة يتناسب طرديا مع الزمن الزمن بالساعات أربعة عزل الاحجار 108 وضعنا سهما بين المقديرين المجاورين للكميه المجهوله من 108 إلى 10 اسفل عدد الزمن بالساعات وهو أربعة وتحت عزل الاحجار 108 وضعنا س اذا س تساوي عشر في مئة وثمانية على سبعة وأربعين يساوي مئتين وسبعين فالعامل ينقل في عشر ساعات مقدار مئتين وسبعين انظر هذه المسألة في صفحة مئتين وخمسين تدريب واحد إذا كان ثمن حذاء هو ألف ريال فما ثمن أحد عشر حذاء اثنان تعبد فئة من العمال في ثلاثين يوما جزءا من طريق طوله الفين متر فما طول الجزء الذي تعبده في خمسة وسبعين يوما ثلاثة تصب حنفية سبعة لتر في يوم فكم لترا تصب في ثلاثة وخمسة ساعة الدرس الثاني التناسب العكسي تعريفه زيادة شيء في مقابلة نقص شيء آخر يراد تفريغ مستودع للقمح في أكياس وقد وجد أنه إذا كانت ساعة الكيس ثلاثين لترا فإنه يلزم الستمائة كيس ولو زادت ساعة الكيس فأصبحت تسعين لينقص عدد الأكياس اللازمة فيصبح مئتين كيس وهكذا كلما زادت ساعة الكيس نقص عدد الأكياس اللازمة وكلما نقصت ساعة الكيس زاد عدد الأكياس اللازمة فنقول إن عدد الأكياس يتناسب عكسيا مع ساعة الكيس ونلاحظ أن نسبة ساعة الكيس أولا إلى ساعته ثانيا هي 30 لتر على 90 لتر، أي 1 على 3 وأن نسبة عدد الأكياس أولا إلى عددها ثانيا هي 600 كيس على مئتي كيس أي ثلاثة إلى واحد إذن فكل من النسبتين تساوي مقلوب النسبات الأخرى تساوي ثلاثين لترا على تسعين لترا يساوي مئتي كيس على ستمائة كيس أي أن نسبة ساعة الكيس أولا إلى سعته ثانيا تساوي نسبة عدد الأكياس ثانيا إلى عددها أولا وهذا سبب تسمية التناسب عكسيا ولو وجد في التناسب مقدار مجهول لأم كان حسابه مثال يستطيع 54 طالبا تسوية أرض ملعب القرية في 9 ساعات فإذا أصبح عددهم 72 طالبا منذ المدة بكم ساعة يتمون العمل الحل كلما زاد عدد الطلاب نقص الزمن اللازم لتسوية المرعب فعدد الطلاب يتناسب عكسيا مع مدة إنجاز العمل فإذا فرضنا الزمن اللازم من ساعة كان 54 على 72 يساوي على 9 ومنه سين تساوي 54 في 9 على 72 تساوي 54 على 8 تساوي 3 على 4 تساوي 45 دقيقة و6 ساعات الحل بطريقه القاعدة الثلاثية عدد الطلاب الزمن بالساعات عدد الطلاب 54 الزمن بالساعات 9 ساعات سهل من 9 إلى 54 72 عدد الطلاب الزمن بالساعات سين ونلاحظ أننا نحصل على قيمة سين تساوي 54 في 9 على 72 بأن نضرب العددين الواقعين في السطر الذي لا يحتوي على سين ونقسم الناتج على العدد الثالث وقد وضعنا السهم للدلالة على العددين اللذين سيضربان ببعضهما ثم يقسم حاصل ضربهما على العدد الثالث وتسمى هذه الطريقة القاعدة الثلاثية العكسية تطبيق أحد عشر عاملا ينجزون عملا في 43 يوما وبعد أن اشتغلوا 13 يوما انضم إليهم أربعة عمال فبعد كم يوم يتم الجميع العمل؟ الحل؟ بعد ثلاثة عشر يوما من بدء العمل تكون البدة الباقية لينجز العمال الذين عددهم أحد عشر عاملا بقية العمل ثلاث وأربعين ناقص ثلاثة عشر يساوي ثلاثين يوما فإذا أصبح عدد العمال أحد عشر زائد أربعة يساوي خمسة عشر عاملا استطعنا أن نكتب العمال أحد عشر الأيام ثلاثين خمس عشرة سين على عكس سين تساوي ثلاثين في أحد عشر على خمسة عشر يساوي اثنين وعشرين يومان لأن التناسب عكسي تدريب واحد أربعون عاملا ينهون بناء سور بمدة اثنين عشر فبكم يوم يتم ستة عشر عاملا بناء السور اثنان خمس حنفيات متماثلات تملأ حوضا في عشر ساعات فلو فتحت حنفيتان منها فقط فبكم ساعة يمتلئ الحوض ثلاثة خزان إذا أفرغ في صفائح ساعة كل منها عشرين لترا ملأ مئة وخمسين صفيحة فإذا أبرغ في علم ساعة كل منها ستة لترات، فكم علبة يملأ؟ أربعة يديم مئة وخمسين عاملا تعبيد شارع في 22 يوما لكن بعد بدئهم العمل بأربعة أيام سحب منهم خمسة عشر عاملا لمهمة أخرى فكم يوما يلزم للباقين لإتمام تعبيد الشارع؟ الدرس الثالث أولا العلاقة بين المسافة والزمن في الحركات المنتظمة إذا ثار متحرك بسرعة منتظمة فقطع 150 كيلو مترا في ثلاث ساعات فإنه يقطع 300 كيلو متر في 6 ساعات ونلاحظ أنه إذا تضاعف الزمن عدد من المرات تضاعفت المسافة المقطوعة نفس العدد من المرات في الحركة المنتظمة تتناسب المسافة ترديا مع الزمن اللازم لقطعها وكنا رأينا أن المسافة ترتبط بالزمن حسب القانون المسافة تساوي السرعة في الزمن تمرير المحلول قطعت سيارة الطريق بين البلدتين ألف وباء وقدرها 120 كم على ثلاث مراحل في المرحلة الأولى سارت نصف ساعة بسرعة 80 كم في الساعة ثم قطعت في المرحلة الثانية 50 كم في 2 على 3 من الساعه ثم قطعت بقية الطريق في المرحلة الثالثة بسرعة 40 كم في الساعة احسب 1 المسافة المقطوعة في المرحلة الأولى 2. السرعة أثناء المرحلة الثانية 3. الزمن المنقضي لقطع الطريق الحل 1. المسافة المقطوعة في المرحلة الأولى تساوي السرعة في الزمن تساوي 80 في 1 على 2 تساوي 40 كيلومترا إثنان السرعة أثناء المرحلة الثانية تساوي المسافة على الزمن تساوي 50 على 2 على 3 تساوي 50 في 3 على 2 تساوي 75 كيلو في الساعة انظر الشكل رقم 7 في صفحة 265 من الكتاب ثلاثة إذن مسافة المرحلة الثانية تساوي ما بقي من الطريق تساوي 120 ناقص 40 ناقص 50 ساوي 30 كيلو فزمن المرحلة الثالثة يساوي المسافة على السرعة تساوي 30 على 40 ساعة تساوي 3 على 4 من الساعة والزمن المنقضي لقطع الطريق يساوي نصف ساعة زائد 2 على 3 من الساعة زائد 3 على 4 من الساعة يساوي 30 دقيقة زائد 40 دقيقة زائد 45 دقيقة يساوي 115 دقيقة يساوي 55 دقيقة و 1 ساعة ثاليا تمارين متنوعة تمرين واحد وزعت شركة أرباحا سنوية بنسبة ستة عصرة بالمئة فكان نصيب نضال من الجبه ثمانمائة ريال فما مقدار رأس ماله الحل انظروا في شكل صفحة مئتين وستة وستين وناتجه سين تساوي ثمانمائة في مئة على ست عشرة يساوي خمسة آلاف ريال هو رأس مال نضال. حل آخر بطريقة الارجاع الواحد. الربح ست عشرة ريال رأس المال مئة ريال. الواحد ريال مئة على ست عشرة ريال. ثمان مئة ريال يساوي مئة على ست عشرة في ثمان مئة يساوي خمسة آلاف ريال وهو المطلوب. تمرين اثنين زاد عدد الطلاب المدرسة السعودية في هذا العام بنسبة 12% عما كان عليه في السنة السابقة فأصبح 392 طالبا فكم كان عدد الطلاب في العام الماضي؟ الحل إن كل مئة طالب كانوا في العام الماضي زادوا 12 طالبة فأصبحوا في هذا العام 122 ولما كان التناسب طرديا لأن عدد الطلاب في هذا العام يزداد بالزياد عددهم في العام الماضي فنكتب عدد الطلاب في العام الماضي مئة تحتها سين عددهم في هذا العام مئة واثني عشر تحتها ثلاثمئة واثنين وتسعين طردي سين تساوي مئة في ثلاثمئة واثنين وتسعين على مئة واثنى عشر يساوي ثلاثمائة وخمسين طالبة وهو عدد الطلاب في العام الماضي تمرين ثلاثة اشترى حسين مكنسة كهربائية بمبلغ مئتين وتسعة وتسعين ريالة من محل صديق له فإذا علمت أن البائع قد حسم بذلك ثمانية في المئة من السعر المعتاد للمكنسة فما هو سعرها المعتاد؟ وما مقدار الحسم الحل إن كل مئة ريال من السعر المعتاد قد حسم منها ثمان ريالات فالباقي اثنين وتسعين ريالا ولما كان التناسب طرديا لأنه كلما زاد السعر المعتاد زاد السعر بعد الحسم فنكتب السعر المعتاد مئة تحتها هسيم سعر المبيع بعد الخصم اثنين تحتها مئتين ترضي؟ س تساوي 100 في مئتين على 112 واثني عشر يساوي 325 ريالا. فالسعر المعتاد للمكنسة الكهربائية يساوي 325 ريالا، والمقدار المحسوم يساوي 325 ناقص 299 يساوي 26 ديالا تمرين أربعة يقطع قطار المسافة بين بلدتين في أربع ساعات إذا سار بسرعة 60 كيلو في الساعة فإذا سار بسرعة 75 كيلو مترا في الساعة فبكم ساعة يقطع هذه المسافة الحل بما أن المسافة ثابتة فإن زيادة السرعة تؤدي إلى نقصان الزمن فالسرعة متناسبة عكسيا مع الزمن السرعة كيلومتر في 60، الزمن في الثاعة 4. السهل ينطلق من 4 إلى ستين عكسي 75 وسبعين تساوي أربعة في ستين على خمسة وسبعين تساوي ثلاثة واثنين من عشر ساعة إذن فالقطار يقطع المسافة فيه ثلاثة واثنين عشر من الساعة يساوي ثلاثة ساعات واثني عشر دقيقة تمارين واحد يريد علي نقل خمسة آلاف ومئتي كيلو جرام من البضاعة من الباخرة إلى رصيف المرفأ فإذا كان أجر نقل اثنين ونصف طن من البضاعة مئتي ريال فكم يدفع علي اثنان تقطع سيارة ثلاثين في اربعة وعشرين دقيقة بسرعة منتظمة فكم كيلو تقطع في ثلاث ساعات ثلاثة ينجز خمس مجاهدين حفر خندق في ساعتين فبكم ساعة يحفظه عشرون مجاهدا أربعة يراد تفريغ برميل من البن المطهون في أكياس صغيرة وقد وجد أنه إذا وضع مئة وخمسين غراما في الكيس نحصل على تسعمائة وتمين كيسا فكم غراما يجب أن نضع في الكيس لنحصل على ألف وخمسين كيسا خمسة معسكر فيه ثمانمائة جندي وفيه مؤونة تكفيهم سبعين يوما فإذا التحق بالمعسكر مئة وستين جنديا فكم يوما تكفي المؤونة الجميع ستة حجرة للتجارب وضع فيها خمسة وعشرين أرنبا وفيها من الماء ما يكفي الأرانب لمدة ستة أيام لكن بعد يومين مات خمسة أرانب فكم يوما بعدئذ يكفي الماء بقية الأرانب سبعة ورد مئتين وخمسين فلاحا أنهم يستطيعون تسوية الطريق بين قريتهم والشارع العام إذا اشتغلوا ستة وعشرين يوما لكن بعد أن اشتغلوا أربعة أيام اعتذر ثلاثون منهم لأسباب صحية فكم يوما يجب أن تزيد مدة عمل الباقين ثمانية اشترى رجل حبلا طوله خمسة وسبعين مترا بسعر المتر ستة عشر قرشا ثم أعاده للبائع وأخذ بدله حبلا أغلغ ثمن المتر منه واحد واثنين من عشرة ريال فما طول الحبل ثاني تسعة يقضي أربعون رجلا مدة سبعة عشر يوما لتعبئة كمية من التمور في علاب فإذا أراد واحدا وخمسين ولدا تعبئة كمية مماثلة فكم يوما يقضون في ذلك علما بأن عمل الولد في اليوم يساوي اثنين على ثلاثة من عمل الرجل عشرة تستهلك سيارة أربعين لترا من البنزين إذا سرت مسافة مائتين وعشرة كيلو مترا احسب بالريالات ثمن البنزين الذي تستهلكه في قطع طريق طوله 84 كيلو مترا اذا علمت ان ثمن اللتر خمسة قروش الحاة عشر ارض مربعة طول ضلعها 50 مترا انتجت 750 كيلو من القمح احسب انتاج ارض مستطيلة بعداها 8 امتار و إذا كان إنتاج المتر المربع لم يتغير الثاني عشر إذا كان خمسة لترات من الحليب تنتج تسعة من عشر كيلو جرام من الزبدة فكم لتر من الحليب يلزم الحصول على ثلاثة عشر وخمسة من عشر كيلو جرام من الزبدة الباب السادس. التقسيم التناسبي وتطبيقاته في موضوع الشركات الدرس الأول التقسيم التناسبي خصص مدرس مبلغ 38 ريالا لشراء جائزتين للطالبين الأولين في مادة الرياضيات تتناسب قيمتهما مع درجة كل منهما في الاختبار فإذا كانت درجة الأول 40 والثاني 36 فما قيمة جائزة كل منهما من البديهي أننا لن نقسم المبلغ بالتساوي، لأنه إذا خص الأول أربعين جزءا من المبلغ وجب أن يخصص ستة وثلاثين جزءا للثاني، فلو قسمنا المبلغ إلى أربعين زائد ستة وثلاثين يساوي ستة وسبعين جزءا، لأخذ الأول أربعين جزءا وأخذ الثاني ستة وثلاثين جزءا، فعندئذ يكون مقدار الجزء الواحد ثمانية على ستة ريالا. وقيمة الجائزة الأول ثمانية على 76 في 40 يساوي عشرين ريالا، وقيمة الجائزة الثاني 38 وثلاثين على 76 في 36 وثلاثين يساوي 18 عشر ريالا. التحقيق لاحظ أن عشرين زائد 18 يساوي 38 ملاحظة هذه العملية تسمى تقسيم التناسب. فقد قسمنا المبلغ 38 ريالا إلى قسمين متناسبين مع العددين 40 و 36 كان بالإمكان اختصار النسبة 40 و 36 فتصبح 10 إلى 9 وذلك بقسمة الحدين على 4 فيصبح المطروب قسمة 38 ريالا إلى قسمين متناسبين مع 10 و 9. فإذا كانت جائزة الأول عشرة أجزاء كانت جائزة الثاني تسعة اجزاء ويكون المبلغ قد قسم إلى عشرة زائد يساوي عشر والجزء الواحد يعادل 38 على 19 فثمن جائزة الاول يساوي ثمانية على تسعة في عشرة يساوي عشرين ريالا وثمن الجائزة الثاني يساوي ثمانية وثلاثين على تسع في تسع يساوي ثمانية عصرة ديالة نتيجة عند تقسيم مقدار بصورة متناسبة مع عدة أعداد يمكن قسمة هذه الأعداد على عدد واحد ثم نقسم المقدار بصورة متناسبة مع الأعداد الناتجة الدرس الثاني تقسيم مقدار إلى أجزاء متناسبة مع عدّة صحيحة. مثال واحد. اقسم عشرين تفاحة بين عزام وسلمان بحيث تكون نسبة حصة عزام إلى حصة سلمان كنسبة واحد إلى ثلاثة. الحل: إذا نال عزام تفاحة واحدة ينال سلمان ثلاثة تفاحات. وإذا نال عزام جزءا من التفاح ينال سلمان ثلاثة أجزاء ويكون التفاح قد يجزيح إلى ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة أجزاء فمقدار الجزء يساوي عشرين على أربعة يساوي خمسة تفاحات إذن ينال عزام جزءا واحدا أي خمسة تفاحات وينال سلمان ثلاثة أجزاء أي خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عصرة تفاحة مثال اثنين أراد والد أن يقصي 180 ريال على أولاده بنسبة اعمارهم وهي أربع سنوات ست سنوات تسع سنوات أحد عشر سنة فكم يأخذ كل منهم الحل إذا نال الأول أربعة أجزاء الثاني ستة أجزاء والثالث ستعة أجزاء والرابع أحد عشر جزء ويكون مجموع الأجزاء أربع زائد ستة زائد زائد 11 يساوي 30 جزءا فحصة الأول تساوي 6 في 4 أربعة يساوي 24 أربعة ريالا وحصة الثاني تساوي 6 في 6 يساوي 36 ريالا وحصة الثالث تساوي 6 في 9 يساوي 54 ريالا وحصة الرابع تساوي 6 في 11 يساوي 66 ريالا التحقيق 24 زائد 36 زائد 54 زائد 66 تساوي وثمانين ريالا مثال 3 وزع مبلغ 13300 ريال على ثلاث مدارس بنسبة عدد طلابها وهو 400 طالب 640 طالبا 480 طالبا فما نصيب كل من تلك المدارس الحل الأجزاء 400 640 480 بالقسمة على عسرة تصبح 40 64 48 بالقسمة على 4 تصبح 10 16 12 بالقسمة على 2 تصبح 5 8 6 مجموع الأجزاء يساوي 5 زائد ثمانية زائد ستة يساوي تسعة عشر الجزء الواحد يعادل 13300 على تسع عشر يساوي 700 ريال نصيب المدرسة الأولى يساوي 700 في خمسة يساوي 3500 ريال ونصيب المدرسة الثانية يساوي 700 في ثمانية يساوي 5600 ريال ونصيب المدرسة الثالثة يساوي 700 في 6 يساوي 4200 ريال سؤال ذهني اقسم مبلغ 110 ريالات بين أحمد وعبد القادر بنسبة 7 إلى 4 على الترتيب تدريب واحد يراد توزيع مبلغ 18000 ريال و540 بين أخ وأخته بحيث يكون نصيب الأخ ضعف نصيب أخته فما نصيب كل منهما؟ اثنان اقسم مبلغ 9152 ريالا بين طريف ومازن ومشاعل بنسبة 6 إلى 3 إلى 2 ثلاثة وزع مبلغ 924 ريال بين قريتين منكوبتين بالسيول بنسبة عدد سكانهما وهو ألف ومئتان وخمسون نسمة ألف وسبعمائة وخمسين نسمة فما نصيب كل قرية أربعة عددان مجموعهما مئتان وخمسة وعشرين ونسبة الأول إلى الثاني اثنين إلى سبعة فما هما العددان خمسة أولد عددين الفرق بينهما مئة وثلاثة وأربعين ونسبة أكبرهما إلى أصغرهما ست عصر إلى ثلاثة الدرس الثالث تقسيم مقدار إلى أجزاء متناسبة مع كسور مثال واحد اقسم وثمانين ألف بيضة بين ثلاث ثلاجات بنسبة 3 على 4 إلى 5 على 12 إلى 7 على 18 الحل الأقسام المطلوبة متناسبة مع كسور فإذا وحدنا مقامات هذه الكسور تصبح 27 على 36 15 على 36 14 على 36 فإذا ضربنا كل منهما في 36 تصبح 27 15 14 وهي الأجزاء مجموع الأجزاء يساوي 27 زائد 15 زائد 14 يساوي 56 جزءا تعادل 84 ألف بيضة فالجزء الواحد يعادل أربعة وثمانين ألفاً على 56 يساوي 1500 بيضة إذن يضع في المستودع الأول 1500 في 27 يساوي 40 ألفا وخمسمائة بيضة وفي المستودع الثاني 1500 في خمس عصر يساوي 22500 بيضة وفي المستودع الثالث يساوي في 1514 يساوي 21000 بيضة ملاحظة لتقسيم مقدار إلى أقسام متناسبة مع كسور نوحد مقامات هذه الكسور ثم نقسم المقدار إلى أقسام متناسبة مع بصوط تلك الكسور مع بسوط تلك الكسور باعتبارها أعداد صحيحة كما سبق تدريب واحد اقسم أربعين ريالا بنسبة واحد على اثنين إلى اثنين على ثلاثة شفهيا اثنان اقسم سبعين قرشا بنسبة ثلاثة على أربع إلى واحد على اثنين ثلاثة اقسم 180 تفاحه إلى ثلاثة أقسام متناسبة مع واحد على اثنين وثلاثة على ثمانية وواحد على أربعة شفاهيا مع الاستعانة بكتابة بعض الأعداد للتذكر أربعة تقدم ألفان وستين تلميذة إلى الشهارة الابتدائية فكانت نسبة الناجحين إلى الراسبين كنسبة اثنين وواحد على خمسة إلى ثلاثة على ثمانية. فما عدد الناجحين وما عدد الراسبين خمسة. تبرع محسن بمبلغ خمسة وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال ليوزع على المشاريع الآتية: الاشتراك في بناء مسجد مساعده لدار العزة. مساعرة العائلات الفقيرة بنسبة 3 على 5 إلى 2 و 1 على 10 إلى 7 عشرة على 20 فكم يدفع لكل مشروع منها؟ الدرس الرابع أمثلة متنوعة على التقسيم التناسبي مثال واحد ارتسم ثلاثة شركاء محصول مزرعته من القمح وقدره 1166 طنا فكانت نسبة حصد الأول إلى الثاني ثلاثة إلى ثمانية ونسبة الثاني إلى الثالث ستة إلى خمسة فما حصته كل منهم الحل حصه الأول على حصه الثاني تساوي ثلاثة على ثمانية حصد الأول تساوي ثلاثة على ثمانية من حصد الثاني حصه ثالثة على حصة الثاني تساوي خمسة على ستة. حصة ثالثة تساوي خمسة على ستة من حصة الثاني. فإذا اعتبرنا حصة الثالث جزءا واحدا، كانت حصة الأول ثلاثة على ثمانية الجزء وحصة الثالث خمسة على ستة الجزء. فنقسم بنسبة ثلاثة على ثمانية إلى واحد إلى خمسة على ستة أو 9 على 24 وعشرين إلى 24 على 24 وعشرين إلى عشرين على 24 وعشرين أو تسعة إلى أربعة وعشرين إلى عشرين. مجموع الأجزاء يساوي 9 زائد أربعة وعشرين زائد عشرين يساوي 53 وخمسين. الواحد يعادل 1166 على 53 يساوي اثنين وعشرين طناً. فحصة الشريك الأول تساوي 22 في 9 يساوي 198 طنا وحصة الشريك الثاني تساوي 22 في 24 يساوي 528 طنا وحصة الشريك الثالث تساوي 22 في 20 يساوي 440 طنا التحقيق المجموع يساوي 1166 حل آخر حصة الأول ثلاثة حصة الثاني ثمانية تحتها ستة حصة الثالث خمسة نجعل عددين الذين ثمانية وستة المسجلين تحت حصة الثاني متساويين كل منهما يساوي ميم, ميم ألف لهما وهو أربعة وعشرون وذلك بأن نضرب حده النسبة الأولى في ثلاثة وحده النسبة الثانية في أربعة فيكون 9 إلى 24 أسرى 24 إلى 20 على 9 إلى 24 إلى 20 فمجموع الأجزاء يساوي 9 زائد 24 زائد 20 يساوي 53 جزءا ونتابع كالطريقة الأولى انظر هذه المسألة وحلها في الصفحة 280 من الكتاب مثال ثلاثة مشروع يعمل فيه 12 مهندسا و45 عاملا فنيا و200 عامل عادي فإذا كان أجرهم اليومي 7880 ريالا فما هو الأجر اليومي لكل منهم علما بأن نسبة أجر المهندس إلى العامل الفني إلى العامل العادي كنسبة ثمانية عشر إلى ثمانية إلى غمته. الحل: العدد مهندس. العدد اثني عشر. عامل فني خمسة وأربعين. عامل عادي مئتين. فإذا اعتبرنا الأزرار اليومية ثمانية عشر جزءا ثمانية أجزاء، خمسة أجزاء، فالأزرار لكل مجموعة بالضرب مئتين وستة عشر جزءا ثلاث وستين جزءا ألف جزء. ومجموع الأجزاء 216 زائد 360 زائد 1000 يساوي 1576 جزءاً تعادل 7880 ريالاً فالجزء اليومي الوحي يساوي 7880 على 1576 يساوي 5 ريالات الأجر اليومي للمهندس ثمانية عشر جزءا يساوي خمسة في ثمانية عشر يساوي تسعين ريالا. والأجر اليومي للعامل الفني ثمانية أجزاء يساوي خمسة في ثمانية يساوي أربعين ريالا. والأجر اليومي للعامل العادي خمسة أجزاء يساوي خمسة في خمسة يساوي خمسة ريالا. تدريب واحد. اقسم 90 ريالا بين ثلاثة أشقاء على أن ينال الأول 5 على 6 ما ينال الثاني وأن يأخذ الثاني 7 على 6 ما يأخذ الثالث اثنان ثلاث قوافل عدد أفراد الأولى 2 على 3 من عدد الأفراد الثانية وعدد أفراد الثالث 5 على 3 من عدد الأفراد الثانية فإذا كان مجموع أفراد القوافل 3 أربعمائة شخص فما عدد أفراد كل منها؟ ثلاثة وزعت مئة وسبعين ربانة على ثلاثة عوائل فنالت الأولى ثلاثة أمثال ما نالت الثانية ونالت الثالثة ثلاثة على اثنين ما نالت العائلة الأولى وثانية معا فما نصيف كل عائلة؟ أربعة ثلاجة وفرن على الغاز وقدر محكم السد مجموع أثمانها ألفان ومئة وعشرين كان ثمن الثلاجة مساويا ثلاثة على اثنين من ثمن الفرن وكان ثمن القدر مساويا ثلاثة على عشرين من ثمن الفرن فما ثمن كل من هذه الأجهزة خمسة مبلغ مئة قرشا بين أربعة أطفال على أن يكون نصيب الأول ثلاثة أمثال نصيب الثاني ونصيب الثالث دي خمسة أمتال نصيب الثاني ونصيب الرابع اثنين على ثلاثة من نصيب الأول فما نصيب كل منهم ستة مشروع لزراعة القطن يشترك في جن قطافه ثمانين رجلا ومئة وثلاثين ولدا يبلغ اجرهم الأسبوعي ثلاثة عشر ألفا ريال فإذا علمت أن نسبة أجر الولد إلى أجر الرطل هي اثنين على خمسة فما أجرت كل منهما في الأسبوع سبعة وجد صاحب مصنع أنه يحتاج إلى أربع مهندسين وثمانين عاملا وخمسين ولدا وأنه يستطيع أن يدفع لهم في اليوم ألفان ومائتان وثمانية وثمانين ريالا لأضمن لنفسه ربحا معقولا فإذا اعتبر نسبة أجر الولد إلى أجر المهندس إلى أجر العامل كنسبة اثنين إلى ثمان عشر إلى خمسة فما أجر كل منهم في اليوم ثمانية سئل غالد عن عمره وعمر أبيه وعمر جده فقال إن مجموع أعمارنا مئة وعيشين سنة وعمري ثلث عمر أبي كما أن عمر جدي ضعف عمر أبي فما عمر كل منهم تسعة تشارك علي وعمر وفراس في عمل تجاري رأس ماله سبعين ألف ريال فدفع الأول نصف ما دفع الثالث ودفع الثاني خمسة على ستة ما دفع الثالث فما رأس مال كل منهم عشرة اقتسم ثلاثة شركاء سبعين ألف كيلوغرام من التمر فكانت نسبة نصيب الأول إلى نصيب الثاني خمسة إلى ثمانية ونسبة نصيب الثالث إلى نصيب ثالث سبعة إلى ثمانية فما نصيب كل منهم الباب السابع مسائل توزيع الميراث حسابيا الدرس الأول مثال واحد توفي رجل عن زوجة وابنين وخمس بنات وتاركت قيمتها ثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وستين ريالا فإذا علمت أن الزوجة تنهل ثم التركة أي ما تركه الرجل ثم يوزع الباقي بحيث يأخذ الابن ضعف ما تأخذه البنت فما نصيب كل من هؤلاء الورثة الحل حصة الزوجة يساوي 23760 على 8 يساوي 2970 ريالا مجموع حصص البنين والبنات ثلاثة وعشرين الفا وسبعمائة وستين ناقص الفان وتسعمائة وسبعين يساوي عشرين الفا وسبعمائة وتسعين ريالا ابن بنت العدد اثنين من الابناء خمسة من البنات عز الأجزاء لكل فرد اثنان للابن واحد البنت يساوي الابن اربعة والبنت خمسة بالضرب مجموع الأجزاء تسعة تعادل أجزاء 20790 ريالا فالجزء يعادل 20790 على تسعة يساوي 2310 ريالات فتصيب البنت الواحدة 2310 ريالات ونتصيب الابن الواحد 2310 في اثنين يساوي 4620 ريالا مثال اثنين توفي رجل عن زوجة وأخوين وثلاث أخوات وارث قيمته 7672 ريالا فإذا علمت أن نصيب الزوجة ربع, ربع تلك وأن الباقي يوزع بحيث يكون للأخي مثل حظ الأختين فاحسب حصة كل من الورثة الحل حصة الزوجة يساوي 7672 في الربع يساوي 1918 ريالا حصة الإخوة والأخوات يساوي 7672 ناقص 1918 يساوي 5754 ريالا عدد الإخوة اثنان عدد الأخوات ثلاثة النسبة للإخوة اثنين للأخوات واحد الأجزاء اربعه إخوة والأخوات ثلاثه بالضرب مجموع الأجزاء يساوي 4 زائد 3 يساوي 7 أجزاء تعادله 5754 ريالا حصة الأخت جزء واحد يساوي 5754 على 7 يساوي 822 ريالا حصة الاخ جزءان يساوي 822 في 2 يساوي 1644 ريالا تمارين على التقسيم التناسبي واحد اقسم 280 قطعة حلوى بين رجاء وإلهام على أن تكون نسبة حصة إلهام إلى حصة رجاء خمسة إلى تسعة اثنان أوجد عددين مجموعهما مئتين وستين ونسبة أصارهما إلى أكبرهما خمسة إلى ثمانية ثلاثة أوجد عددين الفرق بينهما ثلاثمائة وستين ونسبة أكبرهما إلى أصارهما ثلاثة وعشر إلى أحد عشر يريد مدير شركة أن يوزع مكافأة قدرها ثمانية آلاف وأربعمائة ريال على رؤساء الأقسام بلال وعمر وطلحة على أن تتناسب حصصهم مع مدة خدمة كل منهم ويا سنوات ست سنوات سنتان فكم ينال كل منهم خمسة الشكل الثمانية يمثل مستقيما ألف د طوله مئة وستين سنتيمتر وفيه أب يساوي ثلاثة على خمسة ب جيم دال جيم يساوي خمسة على سبع باء جيم احسب طول كل من الأقسام الثلاثة انظر الشكل الثامن صفحة 286 من الكتاب ستة عمر خالد نصف عمر صالح وعمر صالح خمسة على ستة من عمر النزار فإذا كان الفرق بين عمر خالد ونزار واحدة وعشرين سنة فما عمر كل منهم؟ سبعة أراد محسن توزيع ثمانية ريال للإسهام في المشاريع الآثية بناء مسجد بناء دار للأيتام صدقة للمحتاجين على أن تكون نسبة المبلغ المخصص لدار الأيتام إلى المبلغ المخصص للصدقات ستة إلى سبعة فما نصيب كل مشروع ثمانية توفيت امرأة عن زوج وخمس بنين وثلاث بنات وتركت قيمتها أربعة ريالا فإذا علمت أن الزوج ينال ربع التركة وأن نسبة حصة الابن من الباقي إلى حصة البنت هي اثنين إلى واحد فما نصيب كل هؤلاء الوارثة تسعة توفي رجل وترك زوجة واما وثلاث بنين وبنتا واحدة فإذا كانت قيمة التركة سبعة وثلاثين وعشرين ريالا فما نصيب كل من الورثة؟ للزوجة ثمن التركة وللوالدة سلس التركة والباقي يوزع بين الأولاد على أن يكون لتذاكر مثل حظ الأنثيين عشرة استشهد مجاهد وترك أما وأخوين وثلاث أخوات فإذا بلغت تركته سبعة عشر ألفا وعشر ريالات فما حصة كل من الورثة منها؟ للأم ثلث التركة ويوزع الباقي بين الإخوة بحيث يقود للذكر مثل حظ الأنثيين الحادي عشر السشيدة فدائي في فلسطين عن زوجة وإخوة لأم ولدين وبنت وعم فما نصيب كل من الورثة من التركة التي بلغت تسعة عشر للزوجة ربع التركة للإخوة ثلث التركة يقتسمونه على التساوي وللعام ما يبقى من التركة الباب الثامن النسب المئوية الدرس الاول. النسب المئوية وأهميتها إذا كان عشرين كيلوغرام جرام من الحليب يعطي ثلاثة كيلوغرامات من الزبدة فإن نسبة وزن الزبدة إلى وزن الحليب الذي ينتجها هي ثلاثة على عشرين وعليه فإن 100 كيلو جرام من الحليب تعطي 15 كيلو جرام من الزبدة وتكون نسبة وزن الزبدة إلى وزن الحليب الذي ينتجها 15 على 100 وهذه النسبة الأخيرة تدعى نسبة مئوية وقد اصطرح على رمز خاص بها فالنسبة 15 على 100 تكتب 15% في ونقرأها 15 والنسبة المئوية كثيرة للاستعمال في الحياة العملية فكثير ما نقرأ في واجهات المحلات التجارية عبارة تنزيلات 15% أو تخفيضات 25% ونسمع بأن الدولة تتقاضى من رواتب الموظفين الرسم الطبع قدرها 2% وأن إحدى الشركات وزعت أرباحا بلغت 5% وأن الأخرى بلغت أرباحها 15% تعريف النسبة المئوية النسبة المئوية نسبة تاليها 100 وهذا يجعل استعمالها يسيرا فمن السهل الموازنة بين نسب أرباح الشركات إذا اعلنت عنها بنسبة مئوية فمقارنة النسب 15 على 100 8 على 100 11 على 100 واضحة ذهنيا وأسهر من الموازنة بين هذه النسب عندما تكون بالشكل ثلاثة على عشرين اثنين على خمسة على 100. كما أن جمع النسب المئوية أعصر من جمع النسب التوالي فلو حسم من راتب سالم اثنين في رسم الحكومة وخمسة في تبرعا لأسر المجاهدين وعشر بالمئة عليه فإن ما يحسم من راتبه هو 17 عشر ولو أن النسب كانت توليها متنوعة لكان جمعها أكثر صعوبة إن هذه سؤولة جعلت النسبة المئوية تستعمل في تقدير النسب الرمح والخسارة وفي عرض نتائج الإحصاءات كنسب المواليد وتقدير نسب النجاح في الامتحانات ونسبة المتعلمين في البلاد مثال واحد أعلن محل تجاري عن تخفيض في الأسعار بنسبة 20% فإذا كان ثمن الراديو 200 ريال وثمن ثلاج 1150 ريالا فكم يصبح ثمن كل منهما بعد التخفيض الحل التخفيض بنسبة 20 بالفئة أي كل 100 ريال يخفض منها 20 ريالا إذن كل ريال واحد يخفض منه 20 على 100 ريال فيكون التخفيض في قيمة الراديو يساوي 200 في 20 على 100 يساوي 40 ريالا قيمة الراديو بعد التخفيض يساوي 200 ناقص 40 يساوي 160 ريالا التخفيض في قيمة الثلازة يساوي 1150 في 20 على 100 يساوي 230 ريالا فقيمة الثلازة بعد التخفيض يساوي 1150 ناقص 230 يساوي 920 لاستصا حل اخر التخفيض بنسبة 20% فالسعر الجديد 100% ناقص 20% يساوي 80% من السعر الأصلي فثمن الراديو يصبح 200 في 80 على 100 يساوي 160 ريالا وثمن الثلاجة يصبح 1150 في 80 على 100 يساوي وعشرين ريالا الدرس الثاني تحويل النسبة إلى نسبة مئوية مثال واحد فصل عدد طلابه أربعين طالبا تغيب منهم يوم السبت أربع طلاب فما النسبة المئوية للغياب في ذلك اليوم حال أول نحسب عدد المتغيبين من كل مئة طالب بطريقة الإرجاع للوحدة المعادل عدد الطلاب الكلي أربعين عدد الغائبين أربعة أسفل منها أربعة تحتها شرطه أربعين. إذن عدد الطلاب الكلي مئة يساوي أربعة على أربعين في مئة يساوي عشر طلاب. فالنسبة المئوية للغياب عشرة 10 على مئة أو عشرة في المئة. انظر هذه المسألة في صفحة مئتين من الكتاب. حل ثان نسبة الغياب 4 على 40 نحاول جعل التالي 100 وهذا يتم بضرب كل من حدي نسبة في 100 على 40 يساوي 2.5 من عشرة. فالنسبة 4 على 40 يساوي 4 في 2 على 40 في 2 يساوي 10 على 100 يساوي 10 في المائة. حل ثالث نسبة الغياب أربعة على أربعين ويمكن ضربها في واحد أي مئة على مئة ألف مئة في المئة فلا تتغير النسبة إذن أربعة على أربعين يساوي أربعة على أربعين في مئة في المئة نختصر يساوي عصرة في المئة مثال واثنين شركة رأس مالها ثمانين ألف ريال بلغ ربحها في سنة ثلاثين ألف ريال احسب النسبة المائوية لربحها نسبة الربح هي نسبته إلى رأس المال ما لم يذكر خلاف ذلك الحل نسبة الربح ثلاثين ألفا على ثمانين ألف يساوي ثلاثة على ثمانية ويمكن للطالب اتباع إحدى الطرق الواردة في المثال السابق فيجزء أن نسبة الربح هي 37.5% مثال 3 تؤتى الزكاة على الأموال التي يحول عليها الحول بنسبة 1 إلى 40 فما هي النسبة المئوية للزكاة في هذه الحالة؟ الحل 1 على 4 يساوي 1 في 2.5 على 40 في 2.5 يساوي 2.5 على 100 يساوي 2.5% أو بالإرجاع للوحدة أربعين ريالا زكاتها واحد ريال واحد ريال زكاته واحد على أربعين ريال إذن مئة ريال زكاتها واحد على أربعين في مئة يساوي اثنين ونصف ريال فالنسبة المئوية اثنين ونصف في المئة تمارين محلولة تمارين واحد عدد سكان إحدى المدن ثلاثمائة ألف نسمة فإذا كانت النسبة المئوية للمواليد ستة في المئة وللوفيات أربعة في المئة فكم يصبح عدد سكانها بعد السنة وكم يصبح بعد سنتين الحل النسبة المئوية لزيارة عدد السكان هي ستة في المئة ناقص 4% في يساوي اثنين لأن كل مائة شخص يزدادون 6 من وينقصون 4 من وفاه أي زيادة الفعلية هي ستة ناقص أربعة يساوي اثنين لكل مائة فنسبتها اثنين في المئة الزيادة في نهاية السنة الأولى ثلاثمائة ألف في اثنين على مائة يساوي في عدد سكان في نهاية السنة الأولى ثلاثمائة ألف زائد 6000 يساوي نسمة. الزيارة في السنة الثانية ثلاثمائة في اثنين على 100 يساوي 6120 نسمة. عدد سكان في نهاية السنة الثانية ثلاثمائة و زائد ستة و يساوي ثلاثمائة و تمرين اثنين. اشترك رجلان في عمل تجاري. فدفع الأول ثمانية آلاف ريال ودفع الثاني ستين في مما دفع الأول. وفي نهاية السنة خسر 960 ريالاً فما النسبة المئوية لخسارتهما؟ الحل دفع الثاني 8000 في على 100 يساوي 4800 ريال رأس مال العمل التجاري 8000 زائد 4800 يساوي 12800 ريال نسبة الخسارة يساوي 960 على 12800 يساوي 3 على 40 وبتحويلها إلى نسبة مئوية تصبح 3 في 2.5 على 40 في 2.5 يساوي 7.5 على 100 يساوي 7.5 في المئة تمرين ثلاثة في أول رمضان من العام الماضي كنت أملك وفرا قدره تسعة آلاف ريال فكم تبلغ زكاته عندما يحول عليه الحول الحل إن المبلغ الذي حال عليه الحول هو تسعة آلاف ريال ونسبة الزكاة واحد إلى أربعين يساوي واحد على أربعين يساوي اثنين فالفرض على أن دفع زكاة تساوي تسعة في اثنين ونصف على مئة يساوي ريالا أو مباشرة الزكاة تساوي تسعة آلاف في واحد على أربعين يساوي مائتين ريالا تمارين واحد حول كلا من النسب الاتيه إلى نسبة مئوية ثماني ريالات إلى ستة عشر ريالا خمسة عشر خلصا إلى ريال قدمان إلى يارد مقاربا للجواب لرقمين عصريين اثنان حصل طالب في إحدى المواد على ثمانية وأربعين درجة من ستين درجة فما النسبة المئوية لما حصل عليه ثلاثة اشترى رجل جملا بمبلغ ستمائة ريال فبعد أن أنفق عليه ثمانين ريالاً باعه بمبلغ سمع وخمسين ريالاً احسب مقرباً للجواب لرقمين عشريين ألف النسبة المئوية للربح بالنسبة إلى ثمن شراء الجمل باء النسبة المئوية للربح بالنسبة إلى كلفة الجمل أربعة كتاب من جزئين عدد صفحاتهما 420 و 380 صفحة قرأ بسام 30% من صفحات الجزء الأول احسب ألف عدد الصفحات التي قرأها ب نسبة ما قرأه في المئة إلى مجموع صفحات الجزئين خمسة سيارة تقطع المسافة بين بلد في 6 ساعات و 5 دقائق فإذا صارت ساعة وثلاث عشرة دقيقة، فحسب نسبة المئوية للزمن الذي قضى إلى الزمن الكلي. ستة. اقتضى شخص المبلغ ثمانين جنيه إسترلينيا وأربعين بنسا على أن يسدده على أقساط شهرية يبلغ كل منها خمسة في المئة من قيمة القرض. والمطلوب حساب قيمة القسط الجني يساوي مئة بنس. سبعة. اشترى رجل مزرعة بمبلغ ثمانين ألف ريال وبيتا بمبلغ خمسين ألف ريال ثم باع البيت بربح تسعة في المئة فبكم يجب أن يبيع المزرعة ليكون ربحه في البيت والمزرعة معا ثلاثة في المئة وما هي النسبة المئوية لربحه أو خسارته في المزرعة ثمانية تبيع محلات كل شيء بالتخصيص الثلاجة نقدا بمبلغ 1400 ريال، وعندما تبيعها بالتصيد تشتري 12% في كل منها 125 ريالة. احسب نسبة المئوية لزيادة الثمن في حالة التصيد بالنسبة إلى القيمة نقدا. تسعة يبيع محل تجاري قارورة شراب البرتقال بمبلغ اثنين ونصف ريال وعلبة المربي بمبلغ 3.5 ريال. ويمنح من يشتري أكثر من عشر قوارير أو اثني عشر علبة مربا خصما قدره خمس عشر في المئة فإذا اشترى رجل أربعة عشر قارورة شراب وثمانية عشر علبة مربى فكم يدفع ثمنها عشرة. يبلغ عدد سكان المملكة الآن سبعة مليون نسمة فإذا كان عدد السكان يزداد في نهاية كل سنة بنسبة أربعة في المئة مما كان عليه في بدايتها فكم يصبح عدد السكان بعد ثلاث سنوات الحال عشر اشتر تاجر لفة قماش طولها اثنين وأربعين يردا بمبلغ واحد وثمانين وستين من مئة ريالا وأخذ يبيع المتر بمبلغ اثنين ونصف ريال فما النسبة الضباوية للربحة؟ المتر يساوي 35 على 32 ياردة. هنا تم تسجيل هذا الكتاب نسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا إذ نسهنا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته